الله يعود زمان غاب عن عيني يوم النفوس الغالية تشري جناني كل ما تذكرتهم ابكي على سنيني ويا في قربهم تشرب الأثماني الله يعود زمان الغابع عن عيني يوم النفوس الغالية تشري نزال حبايب رجال الحق والدين وحبهم نبض في قلبي ووجداني فازوا بجنات فردوس وعليني واصبحت من دونهم بكي وخسراني الله يعود زماني غاب عن عيني يوم النفوس الغالية تشري الجناني كل ما تذكرتهم واذكي على اسميني يا ناس أسر اليوم يشقيني حرام لا تتركوني فك والعاني الشوق في داخلي يصرخ ويدعيني والشعر يا هاجسي يجري بشرياني الله كراك يا مسجد الأقصى يبكيني ويزيد أحزان قلب ذكر شيشاني خلاص ما عادت الألحان تشجيني لحن البوازك والرشاش ناداني الله يعوش ما ذكرتهم تهمك على سنيني ويا من في جنبها تشرب بلا مشتاقلك مشتاق لك يا عروس الحرب ضميني ونسي بقربك رجل العين والهاني على طريق الجِد اليوم واديني يا طاير الشوق لا ترحل وتنساني الله يعود زمان الضابع عن عيني يوم النفوس الغالية الله من فتنة الدنيا يناجيني ويصلح الحال في سري وأعلاني الله من فتنة الدنيا يناجيني ويصلح الحال في سري وأعلاني الغالي يا الجناني كل ما تذكرتهم أبكي على سنيني ويامي في قبهم تشرب الأثماني الله يعود زمانا الغاب عيني يوم النفس الغالي